وارقص لموعدتي جمعه مع عائلتي 13 شمون جمال الثاني شحن 430 شحته هجريه كمون عشرت شدشت مارس قلت شحن عشرت شمون مرادي ذا مزدزلنا كتاب كنكص الاصول الثلاثه 336 مسراتات وجلس از جبرنا زلو فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صدوات الله وسلامه عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه قبره عشرت عامات ناب توحيد راح دعوه قبره بدحري سلسلت عامه صلاه اب, أب مكه تاوج تعززه بدحري دماني ناب مكه الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر كلتي شريعه مسمله الرسول صلى الله عليه وسلم كابزا ريس الذئاب وموت اليوم عليه الصلاه والسلام يقول الشيخ محمد بن عسيمين رحمه الله تعالى أخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته التي هاجروا مالتيو 10 عامات قروم امكاد ماني 13 عامات قروم الدعوه كل مول مالتيو 23 عامت كم زغبرو اب دعوه فلما اكمل الله به الدين واتم به النعمه على المؤمنين اختاره الله لجواره واللي بالرفيق الاعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحرزي رب سبحانه وتعالى زدني زي كامل ملؤ مسجبره مالتيو رب سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا زدنا الاسلام مسملؤه موهات نعمه ذهبنا كل ملؤ مسجبره مالتيو رب سبحانه وتعالى غربتنا مرسلهم نا سماين خرقوا بموت دماني مرسلهم مخاني غربتنا نس نبيات انبياء نخ غربات والصديقين كم اونتم حقنيات تخونوا كنبعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه كم اون مريم عليه الصلاة والسلام كانت صديقه كذلك والشهداء اتم دين الاسلام كعوتوا يلوم زتسؤون نزئاتوب نخراقبو والصالحين كم اون قربتنا مستوم صالحين قبرت سناي مالتي فابتدا به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول الرسول صلى الله عليه وسلم كحم جمرم كاب حج مسمصو مالتي دخيم من ام بجينا بدحرزي ابتي نايمت رشت سفر وارحي سفر مالتي حميموم كم اون ابتي مجمرتا شهر الربيع الاول ابتي مجمرتا الربيع الاول كصلوهم جميروا عليه الصلاه والسلام اتي حمام بس فخرج إلى الناس عاصبا راسه الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اسي روم ابروسوم مالتيو نا صحابانا مسجد وطيو اصلى الناس سقي دوندو امتي لمحت نير لا ينتظرونك يا رسول الله لتم عايشه صبي يخلوا ثم أفاق بدحرزيتاسيون كلاي غيزي محرتي حمامهم عليه الصلاه والسلام كلاي غيزي صبي يخلوا ولاته عايشه رضي الله عنها ثاني سيد غيزي الناس لهم بدحرزو نصبي يخلوا ولاته عايشه رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابو بكر فليصلي بالناس نا ابو بكر الصديق عز وجل امامكم الكاس قد بلوله زد ماني برجعون كم زنبر يردعنا ما لتي ابتي لا متقرش تاع ادميو حمان برجعون كم زنبر بدحرزي قرقه سيروم ابرصوم مالتيو فصعد فصعد المنبر المي... فتشهد نا المنبر ده يبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبانه خهبو تشهد ما اشهد والله لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قطبا قروم وكان اول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد مجمرتا خطبه اما بعد لمس جمروا ما لتي نزوم شهداء احد ابغيز غزوه احد ماتوا استغفار قرومهم زيد ما الرسول صلى الله عليه وسلم نتم نديرهم قبلو كنباع الحمزه رضي الله عنه رضي الله عنه و من الصحابه زموتو اي رسعوه من كساب زموتو استغفار يرملو وفي بعض الروايات مس برطعم كيدموا ان مقبره بقيع ناب بقيع كيدوم نتم سمى مقابر دعاء خمس قبر ولم وخمس ودعوهم يرد ان مالجي ثم قال دحري الرسول صلى الله عليه وسلم كم لهم خطبا غيره ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده حد خبط مباروتنا رب سبحانه وتعالى مرسوه الدنيا دي حتدلي ويسنا بايلو فاختار ما عند الله ودحرزي نا يرب مرسوه مسربن خون الىهم خطبه غيره ففهمها ابو بكر رضي الله عنه فبكى ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم كمت مخالون بذ اخطبا زيئه ترديئ ترديوه بكر صدق محبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطور محبنا بنبروم زياده ترديوهم مباشره بماني ففهمها ابو بكر رضي الله عنه فبكى وقال بابي وامي نفديك بابائنا وامهاتنا وابنائنا وانفسنا واموالنا قدمير خا يخونو بالجخا يخونو نفسنا تنذبنا ون بالجخا الله عليه وسلم تزاربه ابو من الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلك يا ابا بكر قصد ابو الصنع ما لتاه بكر صدق عولهم تزارب ودحرز الصنع سنحي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تطوب لهم يبقى سلازلوا ابو بكر صدق ثم قال ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر خير غير الليل خزارب اندحركو هنا كاب كلهم سبع اتي زياده غير زجبر زي او بكر صدقي لو مسكروه مولى في صحبته وماله نعي زيادة اركبناه زجبر زي مساي او بكر صدقي وماله كمون بجنزبوه زفدوه نسلمنا ابو بكر صدقي وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر ما حدث فتوناتي فلي فتوناتي كبرت تزيد للنيره نا ابو بكر مغبركو لكن تي كل فتاتي ندين راح سلاز خو نمر كم عنكنه رحم مغبركو نا بكر الصديق ولكن رب سبحانه وتعالى ترح تي محبه ناتيلم الا بتدين تزي كوينو نعركنه تبحل كن يبلين ولكن خله الإسلام ومودته كن اتفوتوت نا يسلمنا يو كم اوين نا الرسول صلى الله عليه وسلم تذاري بما بخطبه هذه نزل حديث زيئه زوريا مالتيو الامام البخاري وامر ابا بكر أن يصلي بالناس بدحرزي او بكر صديق اسقدوم يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه ازوم روافض الشيعة نا ابو بكر صدق ظرفو مزلو زل زلعنهم زلو زل نعاهم بكر صدق اول مقدم زبخه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتا خطبه خمسة خمسة أخل... مسهبو مالتي حدا باريا زبلو زلو لنفسهم حدا باريا سنيلو كم يريد ربم رصو الدنيا الدنيا دي حدلي ولا تمساي زلو رب زلو ما الرسول صلى الله عليه وسلم وبد حرز ما نا ابو بكر الصديق اسجد بالونظر نخاد صحابي اسجد اي بولون والرسول صلى الله عليه وسلم موت كفل كفله وناخله وقال لي لا يكون حزن نايزه امه الرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا وم مالتي تزعبه مصيبه ولما كان يوم الاثنين 12 او 13 من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجره اختاره الله لجواره بدي مبل حسر غلته ويدمع سلسلسته ربيع الاول وبالعصر 1 هجريه عامه عصر 1 هجريه مالتي رب سبحانه وتعالى بموت نرسول الله عليه الصلاه والسلام عزاء موت فرد اللوم تموت دماني مزياته من رسول الله صلى الله عليه فلما نزل به ابذامه موت اندماتاته من كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ما عنده ويمسح وجهه شحانينيرو ابتقوم مايزنبرو مالتي ايدوم دعتو نغصوم درزونيرو ويقول لا اله الا الله إن للموت لسكرات انتيبرونيرو ما الرسول صلى الله عليه وسلم انت زوموت زي ابا سعر لا اله الا الله إن للموت لسكرات فذا موت زيها صار رب الوالد ندا لا اله الا الله ببر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم زيوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم صار موت كبغا طموم انا من السخان نحنا دعاكم يكون كلنا رب حسن الخاتمه يهبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحرر روح سن يرمادي تجي سكرات الموت مس حجب عليه صلاه وسلام ثم شخص بصره نحو السماء وقال اللهم في الرفيق الاعلى بحرزي عينكم وحبل من السماء يطم اللهم في الرفيق الاعلى غربتنا نابخاد انت ربي لهم غربتنا يا رب مريصم وغنياتك شديد سلازم له اذا حديث زياد ماني الامام البخاري اورمه فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك ابجور تزي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه تو صحابه ترددوا سمبيدوم ونياطو وقتنا رسول صلى الله عليه وسلم فلي موت سلاخنه وحق لهم ان يطربوا حكومه من ما خسمبدو اليه شيخ النقسيمي ازد ما اني كلهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطوه ام سلاذ نبرو بتعبي بخيمهم كلهم صحابه كله مانستي كله ما, كل ما قلت الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء بكر رضي الله عنه فصعد المنبر بدي احرزي صحابه من بكر الصديق نا المنبر واسم تمزي له الخطبه دي فحمد الله واثنى عليه الحمد لله رب العالمين لول ربي ابو غيسو هاي الخطبه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لول خطبه غير ابو بكر السجد ثم قال اما بعد فان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت لصحابه خمس غيره حصنا نحهو قال لهم عليه الصلاه بكر الصديق رضي الله عنه لمحمد زغزا زنبره محمد اكن ما خمص الله عليه وسلم موته ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ربي زغزا زنبره كن ربي كل غزه حلوه اي موتني اله صناعته ابو بكر الصديق رضي الله عنه حتى ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي موتن بل ان محمد عليه الصلاه والسلام من السماء كيدوزلوني سماهم كيدو و رسول الله صلى الله عليه وسلم مويتوم زبلني امنوني حدا سميتوم كيدلني ارم ابو الخطاب رضي الله عنه زغلوا دم عليه محبهنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلازم له ام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل يوم كله قليل كم زي كونه ما له كمتي كاني انا سيدنا مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينه مساته مدينه برهيله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوتنا قبرنا كلنا مدينه سلميتا نايلو الله اكبر توحيس لا تتوز بلا مدينه سلميتا نايلو بن مالك رضي الله عنه حتى فاطمه رضي الله عنها وقال ام مالك يا اباه جنه الفردوس مواه ال جبريل يننعاه الجبريل دوغ النغرو ميتوم النبينا محمد لنا جنه الفردوس مأوى ما ناتكا يقول جنه الفردوس ربها بكم الى دعاج يرهل بدحريو يعني اطابت لكم انفسكم ان تحث التراب على وجه او جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا ت رسول صلى الله عليه وسلم حنث غيركم بدفنهم سي دبصون غيركم الى ني والهم سلاذ نبرت بخيات برسول صلى الله شلب ولكن ابدا يرمى صحابه ديسمبر لنا لكن من ها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى كاب اتخليكم نباقا ملسكم مناب ذا مرض سلاذبل ربي بدريزي ابو بكر الصديق نزا ام ازياء دين الاسلام اي تجدفوا الله صلى الله عند ابو الرسول صلى الله عليه وسلم بكر الصديق بزعبه موت نيروس صلى الله عليه وسلم والذ خل تصور تصور نذا ما لي صنعتي بمان ثم قرأ أو بكر الصديق رضي الله عنه خمزن كرم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افيمات أو قتل ان قلبتم على عقابكم سوره ال عمران الآية 144 محمد دعني صلى الله عليه وسلم كمتم قدامه زحاله فرسلاتك واي سلازي قدامه وتكمان موتهم يمتم امبيه والرسل موتهم هارو صلى الله عليه وسلم لكم ايت دهالو زدينا الاسلام كساب قيامله اف امات او قتل انتم موتوم وان تتقاتلوا جني انقلبتوا على عقابكم بدحرت كتب الله دينكم قديفكم يوما سنان يعموا من, من صحابه وقال ايضا انتي قرئ اماتي انك ميت وانهم ميتون بالصراخ موتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومي. اما زموت زيعه رقيمك في لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ابو جمبار وسعيمه طيب تحيه وميتا يا رسول الله ولا تهوتكم كلكم بمسموتكم الطيب خب يلوم ابو جمبار الرسول صلى الله عليه وسلم سعيمه واذا اذئاء للسخغت موتي خان السخوم وكت موتيكم الزمر ايه قصري ثلاثه أو, او بكر الصديق قري او مولا مالك بدو حرزين او بكر الصديق عمر بن الخطاب كانه زئازئه اول مره زورتكم نسمع عني انت سمباديه زئازئه راسي عندي رسول صل الله صلى الله عليه وسلم رب قال لي سناي القران دي ازد مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر صحابه فاتيمهم ازوم صحابه زياتهم يلعنوا ازوم صحابه زياتهم يصلوا ازوم روافض شيع عز قبره زلو صليناي صحابه صبحنوا قد رب خروف بويم رب دم ما يهديهم انت ابيع دم ما تعالي دم بتزلوه باطل زخانه هاي منهج رب دم ما صبحنوا قوي يفدوا ما لذي الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعمي فتوى كم زي نبروا حجزي نردع مالتي بكاء الناس وعارف انه قد مات دارت ورملوا مدينه زرجحوا ذا مدينه كلها بخ خصوصا صلى الله عليه وسلم ماتوا من دا بلو انا مسجد تاكيب اليوم صحابه دمانينا ابغزانا الرسول صلى الله عليه وسلم كيد فرسل صلوات الله وسلامه عليه سيابهه تكريما له الرسول صلى الله عليه وسلم كادنوب ايو صوم بخبره وملب بس كادنوب يحتسبه ثم كفن بثلاثه اسواب او لفائف بيض سحليه مدحرزيب بثلاثه كفن سحليه شاش دمسل شاش دمسل شرقي شاش زينه مالتي بؤ ثلاث كفن قروض تقلله من رسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها قبيص زيء كفن زيء كمان صله عينته كم بالله ما ولا عمامه كمون الرسول صلى الله عليه وسلم عمامه القبر ولمكموت كله وصلى الناس عليه ارسالا بدون بدون امام صحابان دعوا بزي امام سيدي دو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم بزحهم مالتي ورب سبحانه وتعالى كل جزاء يذ مني مالتي غصوم يرانا رسول صلى الله عليه وسلم وني اب جننا غصوم يرانا قيامه مالتي بصوم حشرنا حوض الكوثر لسيتي وسليني سلفين الحمد لله بزاء السنه قتلنا توفيتنا ان شاء الله شفعنا الرسول صلى الله عليه وسلم كبرك باذن الله لما خمت حوض الكوثر حسبي اداليو ادالي, و... أدالي لوف زلو لو سبحانه وتعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيناك الكوثر زبلو اذا كوثر رزق رب يستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دماني يحشرنا بده حرزي صحابه سقدوم يوثو ان سقي طرفا سقدنا له كم اول قلبت كي ترفو سقدون ولو من رسول صلى الله عليه والسلام ثم دفن ليله الاربعاء ناب ربع زوجه تقبره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تمت مبايعة الخليفه من بعده بيدهر يوم دم ابو بكر الصديق ربح غزليله في خلافه ارفع حلقه جموله الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تقبروا بخي تقبروا صلى الله عليه وسلم سلازي مدينه هو اعتوا منتي قدم بيعه على محلهات مولى قال اته مولى مبايعه جرمولم ابو بكر الصديق بتحريز تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه من ربه افضل الصلاه واتم التسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم زعابه سلامتها الشفقان كبر بي ورده احنا دماني كله بيزيد الرسول صلى الله عليه وسلم اين رسى تزغبر وصاري حساب بيز موته امك علي عزيزي باحل رحمه زملؤه نبي سلمنا نبي توحيد سويها ورب سبحانه وتعالى خمز بوله مالتي وما كان الله ليعذبه وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صام كل خير رسول الله معسكم عزوبهم كلها زينت هاي مالتي تي عذابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم كله كم زي ما صح دليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوحيد سله و عذابها الغطمن لذلك كمتي علماء اجبلوا ما رب سبحانه وتعالى سبب الدفعه بزاز يا خلتنا قرقر لنا فتقدميت الرسول صلى الله عليه وسلم سلاذ نبرو ازيا خاسينا اتقاليتي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفارنا قبل رخ عين خذوبون اي كن رب سبحانه وتعالى لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبخته لهم تراحي تحدث نغرات رسول زي جبر ووبدين نوقته الحق تمام قدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكته رسول الله عليه وسلم كفزي يلوم ك على بوابه استقبل يا منى شحن 430 شحنه قديمو اذا كله زحله شح وزياده عم تاتيجي رب سبحانه وتعالى هلوا غيره مالتي فباذن الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كرتي وصيا ذهبنا مالتي حساب اب حوض الكوثر ز رغبتكم اتقيروا يا منى سلازي حذر از سنه زين حس رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه بخيم له حتى انس بن مالك كانوا تخلون مدينه الرسول صلى برها مدينه لكن بصمتوا الرسول الله عليه وسلم مدينه صلميتها ناي فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلوا مدينه تسلمتة. صحابه بخيم له ابو بكر صدق بخيل له عمر بن الزمن كله من تم صحابه ابو خيم بعد عثمان بن عفان علي بن ابي طالب كلهم تواحيس لتقارص مالتي حتى حرت صحابيه بكر ولا عمر ولا اس فما يبكيكي يا امه لكم ذكير لذلوا نعاكم في صراخ خس الله صلى الله رسول زكريا اتي واحد تطول الزبل فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تطول لكن الحمد لله كان اتي واحد ملي دنا ملي موسى خير ليني لذلك ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدف ناس ببريتنا ايدك خيط كبل يدلي اذا زا سنه زانه حزه اذا زا سنه زانه حذرا حزه اب سنان وموت وباذن الله دمان الرسول صلى الله عليه وسلم كالت زفته نايم جصم يريهنا شفاعته يهبلنا كبدعاتات ربي يرحقنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره اي, قبرو اي قبروني مبال جبن يكون لذلك بدعات ربي خلكلنا نادولكم ابزي از بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته